وإلى عاد أَخَاهُمْ مهودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترضون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجر يألا على الذي فطرني إن أجر يألا على الذي فطرني أَفَلَا تَعْقِلُونَ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين